معركة جواسيس أذن بلال لصلاة العصر بينما كان خالد بن الوليد وسريته يتأهبون للانقضاض لكن خالد بن الوليد فوجئ بالنبي صلى الله عليه وسلم فوجئ به يصف أصحابه صفين ثم يكبر فكبروا جميعا ثم قرأوا وركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا لكن عندما سجد سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني قائما حتى انتهوا من السجود ونهضوا عندها سجد الصف الثاني ثم نهضوا ولما أصبحوا كلهم قياما تأخر الصف الأول وتقدم الثاني وكرروا الفعل كما في الركعة الأولى ثم سلم صلى الله عليه وسلم بهم جميعا عندها أدرك المشركون ألا سبيل إلى المؤمنين حتى في الصلاة فالصلاة وإن كانت اتجاها لله بكل المشاعر إلا أنها لا تعني التسمر هي خشوع لا ينافي الشعور بما يجري حول الإنسان أدركوا أن هذا القائد يقرأ تفكيرهم بل إنه صلى الله عليه وسلم وضع عيونا على جواسيسهم وكأنها حرب جواسيس حين قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فأخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش صدم خالد بن الوليد بما يرى وأيقن بالهزيمة ففضل الفرار نحو قريش لينذرهم لم يغب خالد عن جواسيس الجيش الإسلامي المزروعين في الطرقات متخفين بأزياء رعاة أو تجار أو عابري سبيل لذا قال صلى الله عليه وسلم إن عيون المشركين الآن على ضجنان قال صلى الله عليه وسلم ذلك تجنباً للمتاعب التي تبحث عنها قريش وتفتعلها أراد صلى الله عليه وسلم تحاشي الصدام فقال أيكم يعرف طريق ذات الحنظل نزل رجل عن راحلته ليدلهم فصار يمشي والحجارة تنكب قدميه والأشجار تتعلق بثيابه فقال صلى الله عليه وسلم اركب ثم نزل آخر فحدث له مثل ما حدث لأخيه فقال اركب وفجأة صادفتهم ثنية تأملها صلى الله عليه وسلم وكأن البشريات تنثال من جوانبها فقال ما مثل هذه الثنية إلا كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل قيل لهم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له طارت قلوب الصحابة فتزاحموا يركب بعضهم بعضا وكأنها بوابة من بوابات الجنة كان القائد صلى الله عليه وسلم يكحل عينيه بعبورهم كلهم إلا أنه رأى غريبا لا يبالي بالمغفرة ولا وزن لها عنده فقال صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له الا صاحب الجمل الاحمر فمن صاحب الجمل الاحمر هذا